هو الأول والآخر والظاهر والباطل وَهُوَ بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 استخلفينا فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير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 نُقِتَ بِاسْمِ نُورِكُمْ قِلَ رْجَعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ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 إن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 أثارهم برسلنا وطفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة و رح بنی تین لو اری گولہ فمار اوہا تھی ہائن لینا امر مین ہوں اجرح و کسیم مین ہوں فیون